موقع رياض القرآن يقدم يقدم الله أكبر <محسن> <الحسنة>. الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي <العقد> وإيا> <السلعين> نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين. ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض المفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعثم فحسبه جهنم ولبس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء الذين آمروا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات شيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يرشيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع سأل بني إسرائي من آياته انبينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن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 سبريا بينهم فهب الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبة أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين قلوا بلقون مستهم البجا مستهم البجا وصر وزل زلو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريش